أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله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 ذُرِبَت عَلَيْهِ مُذَِّةُ أَنَ مَا ثُقِفُ إِلَّا بحَابِلِم مِنَ اللهَّهِ وَحَبِلم مِنَ النَّاس وَبَاءُوا بِغضَبٍِ مِنَ اللهَّ وَذُربَت عَلَيْهِ مُلْمَسكَنَ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 يَتْلُونَ آيَاتِ اللهِ آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الاخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويساعدون في الخيرات وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عندتم قد بلت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم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 إِذ َم الطَّائِ فَتَان مِنكُْ أَن تَفْشَل وَلَّهُ وَلّهُمَا وَعَلَى اللهَِّ فَلْتَوكَّلِمُؤمنِنون وَلَ قَدَنَ صَرَكُمُ اللهَّهُ بِبَدر وَأَتُم أَذِلَّ تقول الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلاء اِصْبِرُوا وَاتَّقُوا وَيَأْتُكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُم رَّبُّكُم يُمْدِدْكُم رَّبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ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 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربى أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون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 فَإِمَّا مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ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 بَلِ اللهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرين سَنُلْقِي فِي قُلوبِ الَّذين كَفَروا الرُّعبَ بِمَا أَشركوا بِاللهِ ما لَمْ يُنَزِّل بِهِ سُلْطانا وَمَأواهُ النَّار وبئسَ مَثوا الضالّين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 إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غنما بغنم لكي لا فأثابكم غنما بغنم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم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 لَوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لَيَجَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّوُمْ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 وَُزَكِيهِم وَيُعَِّمهُمُكِتابابَ وَالحِكْمَةَ وَإِن كَانوا مِنْ قَبللُ لَفِي ضَلالِم مُبِين أَولَمَّا أَصَابَتكُمْ مُصيبَةٌ قَدَ أَصَابَتُم مِث لَهَا قُلْلتُم أنَّ هذا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 وَيَسْتَبِشِرونَ بِالَّذينَ لَمْ يَحَقُ بِهِم مِنْ خَلْفِهِم أَللاا خَوْفٌُ عَلَيهِم وَلهُ يَحذَنون يَْتَبِشِِرُونَ بِنعْمَةٍِ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلون وَأَن اللهَّهَ لا يُضيعُ أَجرَْ الْ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 وَلَهُم عذاابُ مُهين مَا كانَان اللَّهُ لِيَذَرَ الْ المُؤمِنينَ عَلَامَاءل تُمْ عَلَيْهِ حتىَ يَمِيزَ الْ الخَبسَ مِنَ الطيب وَماَا كانَان اللهَّهُ لُطُلِعَكُمْ علىلَى الْ الغَيبِ وَلا اللهَّه يَجتَبِي مِروسُ من لِهِ مََشَ من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 سنكتب ما قالوا وقتلهم الان باغي غير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد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 فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدكُ الذِبَ رُسُلُم مِن قَبِلِكَ جَاءُ بِالْبَّناتِ وَزُّبُرِ وَالكِتَابِمُنير كلُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْ المَوْوتْ وَإَِّمَا تُوسَّونَ أُجورَكُمْ يَمَ الْ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 لا تَبْغُوا فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُوا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ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 ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم مِنَ من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم